「あっ!」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」」「」「」」「」」「」」「」「」」「」」「」」」「」」」」「」」「」」「」」」」「」」」」「」」」」「」」」」「」」」「」」」」 ن وينك ن و ي تعال بحضني يا مجنوني وينك حبيبي يا وافي ف ي اشتعل بيك وانطفي, وينك حبيبي يا وفي أشتعل بيك وانطفي عند If you don't make me a sree, Manny, sway. و ر مشتاق ل الصحاري لك كد المطر ورمل الصحاري والبحر بس لو ي ج ي منك خبر ق ف ش قلب ي بدربك, بدربك ياعيوني يا أ غ ل ى منه حتى من عيوني وينك حبيبي يا وافي ف ي بيك أشتعل و اشتعل بيك وانطفي من الهواء